بسم الله الرحمن الرحيم 122. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون 125. إن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 نَعَلَ الَّذِينَ أَسْتُضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّتُهُ وَنَجَعَلَهُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الرَّعْنَ وَهَامَانَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ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 124. وهم لا يشعرون 125. وأصبح بؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 126. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 أكثرهم لا يعلمون، ولما بلغ أشدّه واستوى آتينا وحكمه وعلمه، وكذلك نجزي المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها.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 111. فأصبح في المدينة خائفا يترقب 112. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه 113. قال له موسى إنك لغوي مبين 114. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما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 ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثُمَّ ثم تولى إلى الظل فقال رب إنت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 تَجُونِي ثَمَانِي حِجَج فَإِن أَتَمَمْت عَشْرًا فَمِن عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 124. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تشطلون 125. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة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 وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخْفِ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أُصْلُخْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَضْمُ إلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَنِ 121. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إن 117. قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 118. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون 124. قال سنشد عضلك بأخيك ونجعل لكما سلفانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 125. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات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 إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامال على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينة تثلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا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 قالوا سحران تباهرا وقالوا إن ب كل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منه ما اتبعه إن كنتم صادقين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 124. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 125. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 126. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من 119. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن في السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم 116. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون 117. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا 117. ثم هو يوم القيامة من المحضرين 118. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 119. قال الذين حق عليهم القول ربنا, ربنا هؤلاء الذين أغوينا 117. كما ووينا تمرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ وَيَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشكون وربك يعلم ما تك نصدورهم وما يعلنون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 من إله غير الله يأتيكم بضياء إن أفلت تسمعون قل أرأيت إن جعل الله عليكم منها وسُر مدن إلى يوم القيامة من إله وعير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 121. فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون 122. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ماء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 117. قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 118. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون نهُ لذو حظٍ عويمٍ وقال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون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 119. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 117. ومن جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 118. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاه الرب أعلم من جاء بالهدا ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النوى غل الكافرين ولا يصدّن نك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشكين ولا تدعوا من الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هانك إلا وجهه